مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَيْبٍ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ما كنت تعلم ها انت ولا قومك من قبل هذا قسم ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ